شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لَهُمْ لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أَبَدًا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 ك على آثارهم إلَمْ يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّ لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا رب بناتنا من لدنك رحمت وهي لنا من أمرنا رجدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين صالما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 لقد قلنا اذا شفطا ها اولئك قوم نتخذ من دوني الها لولا ياتون علي بسلطان بين فمن اظلم ممن افى ترى ل الله كذبا، وإذ اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف يشر لكم ربكم من رحمته، فأو إلى الكهف يشر لكم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 وتحسبهم أيقاضاً وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فَاذْهَبُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذه إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ منه فَلْيَأْتِكُمْ برزق منه ولا يشعرن بكم أَحَدٌ إِنَّهُمْ إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وحد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرا فقالوا بنو عليه بنيانا للرب بهم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم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 فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا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 وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمَعْ مَا لَهُمْ من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتن ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه مرتحدا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 تغيث يغاث بما ان كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحت تجملأنه يعلون فيها من أساور يعلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبراق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 مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنابه وعففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت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 منها منقلبا قال له صاحبه وهو يعاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة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 وَأُعِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَعَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا فَأَصْبَعَ يُقَلِّبُ كفي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 واضرب لهم مثل الْحَيَاةِ الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَتَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتْ يتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهد هم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم ونجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذ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 وَإِن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا وَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ أَتَأَبَلُ وَمَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَنْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بِينِهِ مَا نَسِيَ حُوْتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَازَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى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 فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أثنى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 زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 تطعما أهلها فابوا ان يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجذا فيها جدارا يريد ان ينقض فأقامه قال لو شئت لت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 وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنذهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع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 اتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سَاوَى بين الصدفين قال انفُخُوا حَتَّى فَإِذَا جَعَلَ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَن يَضْرِبَهُ وَمَنِ اسْتَطَاعَ لَن تَنفَعَهُ نُقَبًا قَالَ هَذَا فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون تطيعون سمعا افحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا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 الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله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 فليعمل عملا صالحا وَلَا يشرك بعبادة ربه أعدا